إذ الطائفتان منكم أن تفشلا, أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولون ألي يكفكم أيوم تكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلغ إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من ثورهم هذا يوم ددكم من ثورهم هذا يوم ربكم آلاف من الملائكة، من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشر لكم ولتقم إن قلوبكم به، ومن نقر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا. أو يكبتهم أو يكبتهم فيا قلوب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر למי يشاء ويُعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون